فكلنا خذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من خذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من اغرقنا